بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا مَن آمَنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَفَسِحْرٌ إِن نَّجْعَلْهُ بَاقِيَةً عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا أَمْ لَنَجْعَلَهُ بَلْطًا وَهُمْ أَهْلَكُ وَإِنَّ مَا نَجْعَلُهُ عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عجبا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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة اللوا يأتون عليه بسواطين بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتمهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف أنشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لنا غيبة فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليه بنى أن ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لم تتخذن عليه مسجدا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 فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غبا إلا أن يشاء الله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 وَإِلَهِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ كَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ بِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولا تطع من أعفنا فالبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعددنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَغِيثُونَ يُغَاتُوا بِمَا إِنْكَ الْمُهْلِ يَسْوِيُونَ بِأَسْهَلِ الشَّرَابِ وَتَأَتَّمُرْتَفَقاً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَ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 متكئين فيها على الأرائك نعيم الثواب وحسنات مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عامرين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 وماء ظن الساعة قائمة ولئرددت إلى رب لأدلا خير منها بقلبه قال له صاحب وهو يحاوره كفرت من الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونفي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقراء وَإِذْ تَذَعُهُمْ إلَى الْهُدَا فَلَا يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَىٰ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الْوَعْمَحُ لَوْ يُؤَاكِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَأَعْجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ فَلَهُمْ مَوْعِدٌ لَا يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَا وَإِلَىٰ وَتِكَ الْقُرَأَ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَدَعَ اللَّالِ مَهْلِكَهِمْ وَهِيَ قَالَمُ سَالِفَتَ هُنَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَنْضِي عُقْبَا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُتَهُما فَتَخَذَ سَمِيلَهُ فِي الْبَحْرِ تَرَبَا فَلَمَّا جَاوَزَ قَوْلَنِ فَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ نَقِيمًا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا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 قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تستطيع مع صبره؟ قل لا تواخذني بما نفدت ولا ترهقني من أمري وسراء. فأنتَ طلق حتى إذا لقيا غلام فقتله. قل أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قبيتي استطعم ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد في هذا يريد أن يقبض فقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أدرا. قال هذا في راق بيني وبينك تؤنبك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت بمساكن يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءهم.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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجب عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتفذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فتوفا نعذبه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 ولهذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وأكان وعد ربي حق وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعضين ونفخ في الصور فجمعناهم جمع وعوض ما جهنم يومئذ للكافرين عوض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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفجدوس نزلا قالبين فيها لا يبغون عنها خولا قل لو كان البحر مذا ذا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا